هلا رمضان هلا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم اياتنا في الافاق ليالي رمضان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صلاة التهجد الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى من مسجد الدولة الكبير لعام 1429 للهجرة أمن هو قانت آنا لساجدا وقائما يحذر الآخرة مع الشيخ مشاري بن راشد العفاس في ليلة الرابع والعشرين أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وفي ليلة الخامس والعشرين ما تيسر من سورة غافر إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل وسورة فصلت ولكن ظنم كثيرا مما تعملون مع الدعاء يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوان ويا منتبع شكوان يا عظيما المن يا كريم الصفح يا مبتدا النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا والان مع تلك الذكريات الرمضانيه اعادها الله علينا وعليكم استو وتقيموا واعتدلوا